قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبون وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلَ أَيِّ يَأْتِي أَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ مَلَأْتُمْ صَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلَ أَيِّ الْعَذَابُ بَعْوَتَهُ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 وما قدر الله حق قدره والأرض جبيعاً قبضته يوم القيامة والسباوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون